ن ربك لب المرصاد فأم الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وَأَمَّا إِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ فَإِنَّا نَذَرُهُ وَفَقَدَرَ عَلَيْنَا الرِّزْقَ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن ناله يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعين لا ربي كراضيه مرضي فادخلني في عبادي وادخلني جنتي